وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق 114. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 115. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قُمَّ مَا لَفَتَ رَسْمٌ مِنْ رُسُلٍ أَن تَقُولُوا أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ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 وَمَنْ جَببرينَ وَإِن لَ حتى حََّ منها مِنهَا وَإِن لَن َّذِقُلَهَا حََّ يَقُرجُ مِنهَا فَإِن يَقُجُ مِنهَا فإنا داخلون قال أجلان من الذين يخافون أن الله عليهم يدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.